وأن كنا نقعد من آم قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة وأن لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا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 وَأَلَّمْ يَسْتَقِيمَ عَنْ الطَّرِيقِ إِلَّا أَشْقَيْنَاهُمْ مَا أُنْعِقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا